دين في الارض ام نجعل المتقين كالفجار كتاب انزلناه اليك مبارك لليدبروا اياته وليتذكر اول الالباب واوحينا لداود سليمان نعم العبد إنه اواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوا فطبق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهذ لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي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 هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لذرفا وحسن مآب واذكر عبدنا مغتني الشيطان بنصب وعذاب اركض برهلك هذا مغتسل بارد وشراب